وتقول الله الذي تساءل ونبيه والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الله أقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم واغفر لكم ذنوبكم أم يوطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع قول الله جل في علاء وأسروا الذي الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أنكروا أنكروا إرسال, أرسال البشر وطلبوا الملائكة مع أن الله جل في علاء بينناه لو أنزل ملائكة للابس عليهم الأمر ولو جعلناه رجلا جعلناه ملكا ولبسنا عليهم ما يلبسون وأيضا قال الله يوم, يوم رؤنا الملائكة لا بشرى يوم أذن المجرمين ويقولون حجرا محجورا صالح أين كنت يا صالح لماذا تخلفت كل هذا غفر الله لك يا صالح لا أدى إلا بشهم مثلكم أنكروا إرسال البشر وطلبوا الملائكة فبين الله جلال فعلها أن هذا الطلب كان تعنتا عليكم كانت وركاته تعنتا منهم وما كان أرادوا وما أرادوا الملائكة إلا جحوضا ولو يرون الملائكة الملائكة لا تنزل إلا لقبض الأرواح وهم لا يحتملون ولذلك قال ولو جعناه رجل لا جعناه ولو جعناه ملائكة لا جعناه رجل وللبسنا عليهم ما يلبسون نعم قالوا هذا, هذا الذي أستسره هل هذا إلا بشر كان الله في عونك كان الله في عونك صالح قال هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحراء وأنتم تغسرون أتقبلون السحراء وتأخذونه وأنتم تغسرون أي تعلمون بأنه سحر ثم هنا جزاكم الله خير وعلينا من حسكم ان مشفاكم لا يمكن ان يترك الدرس الا لشيء جلل الحمد لله الحمد لله. أحسن الله اليكم لكن ما ادري كيف كيف انزل هذا أمس امس لو ما نزل على التليجرام اخبروني اجعل الأخ اليوم ان شاء الله ينزله لو, لو ما نزل حتى حتى لا تاخر طلبه العلم هذا أخي ينزلوا اليوم إن شاء الله نعم قال أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون هنا في قوله أفتأتون السحرة جزاكم الله عننا خير الجزاعة. أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون نعم طيب طيب إن شاء الله وهو ذلك اعتمادا على التزيير وأنه ينزل ان شاء الله ان شاء الله اليوم إن شاء الله نجعل يرفعهم بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله اليوم نجعل يرفعهم بإذن الله نحسن رضيك قال افتأتون السحر وأنتم تبصرون أتأخذون السحر أتقبلونه وأنتم تعلمون أنه سحر طبعا هم يقولون ابتدئتون السحر انتم تبصرون يقصدون بالسحر متابعة النبي يعني يقصدون بالسحر هو الى متابعه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بانها هي السحر والنبي صلى الله عليه وسلم كان اختلفوا فيه قالوا ساحر قالوا كاهن قالوا قالوا ساحر كبير انما افتروا واختلاق منهم وكذبوا عليه كذبا كفرا باطلا وزورا وجحودا أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض قرأ حمزة والكساء والحفص قال ربي يعلم القول في السماء والأرض على الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم وقرأها اخرون قل ربي يعلم القولة في السماء والأرض لا. قال ربي يعلم القولة في السماء والأرض على الخبر بأنه يقول بأن الله بذل فعلاء يعلم أنتم الآن تقولون سحر وكيانة وتعلمون أنكم تجحدون بآيات الله وأنتم تبصرون فخوفهم أيضا بأن الله وذكرهم بأن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض وأن الله يعلم أنهم يكذبون قال يعلم القول في السماء والأرض فلا يخف عليه مثقال ذرة في السماوات ولا, ولا في الأرض سبحانه فهو كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف سيكون لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره قال, قال رب يعلم السماء القول في السماء والأرض وهو السميع العليم هو السميع العليم هو السميع بأقوالكم وما, وما تتناقلونه بينكم وما تتهمون به اتهاماً ظلما وزوراً نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال وهو السميع العليم والعليم بأفعالكم وجمع السمع والعلم مع أن السمع أيضاً آلة العلم السمع والبصر آلة, آلة العلم قال وهو, وهو السميع العليم والعدي أنه ما قاله هو السميع البصير أنه قال أتى بالآية وأتى والثمرة وهو السميع العليم يسمع ما أنتم عليه من تناجي ويسمع ما أنتم عليه من قول الزور وهو علم بنواياكم وخفايا قلوبكم وأراد بذلك أن يبين بأن الله دعال لا يخفى عليه شيء من الخفايا والنوايا وخلجات النفس كأنه يقول بأنكم قلتم ذلك وما تقولونه وأنتم تخفون الحقيقة التي تعلمونها يقينا بأني رسول الله وأني على حق لك أنكم قال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاثوا أحلام بل افتراهوا بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسله الأولون وهذا عجب أجاب قال الله جاء فعلاء بل قالوا أضغاث أحلام يعني قالوا عن الرسالة قالوا أساطير أباطيل أطاويل أهاويل يراها في يراها في منامه قالوا أضغاث أحلام شوف وهذا التخليط هم يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم يأتي ياتي بالاهاويل والاقاويل الزور والمختلطه قالوا قالوا ادغاث واحلام باطل واقاويل اهويلها راها في في نومه فقام فاتانا بها قالوا أضغ... بل قالوا ادغاث بل افتراء يعني هو الذي اختلق ذلك واختلقه هو الذي اتى به من عنداتنا هذا اضعف ما يقولون ان هم يعلمون بان محمد صلى الله عليه وسلم كان هو الصادق الامين بل واشار يعني المشركون هنا أن المشركين اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اتفقت كلماتهم على رسول الله صلى الله عليه وهذا ان دل وهذا ان على امر جلل جدا المشركون اختلفوا في رسول الله صلى الله وهذا ان على امر مهم جدا ما هو وترى واقعا فقل ما هو الامر المهم وايضا ما ترى واقعا <تصفيق> نعم ان الكلام كلام افتراء وليس سعيد يخوض بذلك زي الله خير كيف يقول كذبهم افتراؤهم أن الحق واحد والباطل الشتاء هذا أقرأ ما أريد ممتاز يا سلفي بطلق أولهم أن الحق واحد لا يتعدى ولا يتفرق الله, الله, الله يحفظك يا أحمد استمع فينا قل لا يكذبونك وأنهم الظلمين يأتي أجحدون ماشي ممتاز هو طبعا لابد أن نفهم الأمر الجلل لما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم علنا أن, أن الباطل يتعدد لا يتوحد لا يتوحد الباطل يختلف يفترق يتعدد لا يتوحد لذلك قال ابن ثمية إنما صار إذا جلسوا تسعة خرجوا احداشر يختلفون ولا يزالون مختلفين نافر الله بين القلوب لذلك هناك طائفة لا تترك أحدا ولا تترك شريدة ولا والدة إلا قدحت فيها وجرحت وهؤلاء من يوم أن نشأوا إلى يوم الناس هذا كالقنابل الانشطرية هذا يبدع هذا ثم يأتي الثالث يبدع الثاني ثم الأول يرجع يبدع الثالث ثم يبدع نفسه ثم يأتي الرابع فيبدع الخامس الذي سأتي والخامس يأتي فيبدع الجميع ثم يأتي السابع فيبدع الساز وهكذا قنابل الانشطرية يختلفون كثيرا لا يتفقون عليكم السلام وبركاته حياتينا آهلا وسهلا في يختلفون كثيرا لا يفترقون لا يتفقون فهم في فرقه وفي اختلاف فهم في فرقه وفي اختلاف ولانهم اتبعوا الهوى فاخذهم الهوى على كل مشرب ولانهم على باطل تعدد تعدد باطلهم ولم يتحد وهكذا هكذا كما قلت أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الهوى لا يمكن أن يتفقوا بحال من الأحوال ولذلك كما قلت ولأن الهوى يتحكم فيهم يبدع بعضهم بعضا لا يستقرون على, على حال بحال من الأحوال ما ترهم إلا يبدع بعضهم بعضا فالمشركون اختلفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن من قال ما اتى به الا ادغاث احلام امنوا من قال بان هذا كذب واختلاق ومن من قال ان محمدا كان شاعرا استغفر الله وما به وما أتى به فهو شعر ومن من قال بالكهانه هكذا اهل الأهواء يختلفون ولا يتفقون ايضا فكأنهم قالوا فإن كان صديقا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فليأتي بالناقة والعصى ويأتي بشق البحر ويأتي بإبراء الأبرص والأعمى فيأتي بهذه الآيات يريدون بهذه الآيات سبحان الله هم تعنتوا وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أتي, أتي رسل الله فالتقون بذلك في الطلبات فأجابهم الله ردعا وزجرا وبيان وكشف كذبهم وبيان لإخفائهم الجحود الذي في قلوبهم قال الله تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أحلكناها أفهم يؤمنون يعني ما آمنت شوف هنا أهل الكفر وكأنهم ملة واحدة كما قال الله جعل عجبا أتواصوا به يتواصون فيما قالوا في الكفر في رد الرسالة والرسالات والجحود بالآيات ما آمنت قبلهم يعني ما آمنت قرية قبل مشرك مكة عرض عرضت عليهم رسالات وأتت الآيات وجاء الرسل صادقين ويعلمون أقينا لكنهم جحدوا بآيات الله ما آمنت قبلهم أي قبل المشركين وهذه فيها اتباع سنة الذين من قبلهم وإذا كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أن تتبع سنة الذين من قبلهم وقال منكرا مخبرا منكرا لا تتبعوا سنن الذين من قبلكم شبران بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب ليدخلتموه وفي رأي قال هو اليهود فيهم من ينجح أمه قد يوجد فيكم من ينجح أمه قالوا اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن غير هؤلاء فمن همهم هم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال ما أمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون يعني أتتهم الآيات البينات فكفروا بها فاهلكناهم. بتجذي بهم أنزلنا عليهم العقاب والعذاب الوخيم أفهم يؤمنون يعني إن جاءتهم الآية يؤمنون فهؤلاء أتتهم الآيات فلم يؤمنوا بها فنزل عليهم العذاب فلو جاءتهم الآيات هنا أي وقد جاءتهم الآيات في مطلع الصورة بيان الآيات التي جاءت اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون قال الله تعالى اقتربت ساعة وانشق القمر وان يرى آيات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر والآيات كانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم آيات بينات باهرة قاهرة لكنه لكنهم تعنتوا في الطلبات جهودا ومع ذلك فإن الله جلال فعلا لما طلبوا الجبل جبل الصفة ذهبا قال الله جل فعلا أفعلها لكم لكن إن كفروا أعذبهم عذابا لا أعذبوا أحد من العالمين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مسليا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وليأتسي بالرسل قبله وليعلم أن هذا الذي سيجابه وذلك في بداية أمره ماذا قال له ورق ابن نوفل قال ليتني فيها جزعا ليتني فيها حيا ليتني فيها جزعا حين يخرجوك قومك قال أم خرهيهم قال ما أتى أحد بما أتيت به إلا عودي إلا عودي أكذا ظاهر وما أصلنا قبل كالا رجال نوحي إليهم وهذا جواب لقول ما هذا الا بشر مثلكم يعني هو رزق نزل الينا نزل الينا يدعون الى الله تبارك وتعالى بشرا لا ملكا فرد الله عليهم وما ارسلنا قبلك الا رجال نوحي إليهم وفي الايات الاخرى بان النبي بأن الله أمر نبيه أن يقول ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما افعل بي ولا بكم ما بدعا من الرسل بل انا انا رسول كما كانوا رسلا رجالا فقال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وهذا يستدل به أهل الاعتقاد على أن النبوة ليست في النساء على أن النبوة ليست في النساء خلاف ابن حزم وغير ابن حزم طبعا التي يتمسك بها من قال بأن النبوة في النساء في قول الله جاء على وأحينا إلى أم موسى قال أليس هذا بوح والحق أن هذا إلهام هذا إلهام وفاصل الخطاب في الكتاب على أن قول الله وعوحينا إلى أم موسى أنه إلهام وليس الوحي أن يتيها الوحي في الآيات ما الآيات التي تدبذ ذلك أن هذا إلهام وليس وحي رسالة نعم الله اكبر الله الله يرضى عنك يا سيد نعم واوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر بما يعرجون فهذا الهم وليس وحيا رساله وليس وحي وسل وأما مريم اتىها جبريل اتىها جبريل لتبشير لبشارات بالرسول الأمين بايس عليه السلام نعم وارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم والمعنى هنا اننا لم نرسل الملائكه الى الاولين انما ارسلنا رجلا كمثلك يحا الىهم ياتيهم جبريل بالوحي فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فسالوا اهل الذكر وهم يعتبرون اهل الذكر بل وهم يقدرون ويبجلون الذكر يقصدون بذلك التورات والانجيل قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فسالوا اهل الذكر عن التورات والانجيل والمراد بذلك علماء أهل الكتاب فعلماء أهل الكتاب يقرون بأن الرسل كان بشرا وهم في داخلة أنفسهم يقرون بنوة محمد صلى الله عليه وسلم وينكرونه جحودا قال هو هو قال والله هو هو قال ماذا بعد قال عدواته إلى يوم الدين جحود. جحود. جحود كالتعامل بحرد يعني يمكن أن ترى علم من العلماء أنا أتاني من أتاني وقال لي فلان مبتدع هو شيخك مبتدع قلت له خلاص أنا أمشي معك على ما تقول اعطينا بالأدلة على أنه مبتدع العجب أنه أتاني بكتب رزم قال فلان قال كذا وفلان قلت لا فلان ما وفلان وفلان هؤلاء كلهم في طبقة واحدة إن كنا هم علماء أريدك أن تأتيني بالدليل على البدعة ما البدعة وكيف تدعها وهل الرجل يقرها ينكرها هل كانت تأويلا هل كانت شكهادا فأخطأ كل هذه المسائف في هذا الباب فهذا افتراء كان افتراء حقدا كتب الله له قبولا عارما فهم لا يستطيعون الاحتمال فلابد أن نفعل ذلك حقدا حقدا اليهود كانوا كذلك اليهود كانوا كذلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كانوا يحسبون بأن النبوة ستكون في العرب حسب أن النبوة تكون فيهم وشرف الله العرب جميعا لأن محمد صلى الله عليه وسلم منهم فأولا لأنكرون بشريت الرسل وأمرهم شوف وأمرهم الله ودعالى أن يرجعوا إليهم فهم أهل علم هذا 드러 واضح جدا على على وجوب الرجوع الى اهل العلم وجوب الرجوع لا اهل العلم فيما اختلفت وفيما وفيما وفيما اختلف وفيما اراد عنه البينه فالرجوع فيه الى العلم وهذا أيضا تبين لك ميزه أهل العلم من كل الطرق حتى ولو كان كتاب كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو اهل علم في هذه في هذا الباب فيرجع اليه فاهل العلم لا بد ان يرجع اليهم هنا ان نعلم اهل العلم مكانتهم لا بد قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم إن كنتم لا تعلمون وهذه أيضا كما قلنا بأن المسألة على العموم والتعميم بأنه يجب الرجوع على أهل العلم يجب الرجوع على أهل العلم وان كان يجب الرجوع على العلم فالدنيا بأسرها أحوذ ما تكون أهل العلم والدنيا بأسرها أعوذ ما تكون الأهل العلم ولا بد وجوبا أن ترجع إليه فلم عدوة أهل العلم فلم التكالب على إيقاف أهل العلم هذا أمر جلل معناها صد عن سبيل الله شاء من فعل ذلك أو أبى شاء من فعل ذلك أو أبى فإنه يصد عن سبيل الله والله قال بنصر الدين قال بحظر المسلمين أنت كذاب أفاك أثيم أنت كذاب أفاك أثيم عندك حقد في صدرك لعلة ما ولو كشفنا عن العلة أخرجناها سريعا سريعا لكن نقول لك إن كنت حقا تريد نصرة الدين فرسم الله طريقا فسر علي التعرج على جنبات الطريق يضلك يضلك لأنك هكذا تنبئ بأنك تتبع هواك لا تتبع ما أراد الله واتباع الهواء خسارة أي ما ويل وعار وشنار وفي الأخيرة النار لأن في النهاية سيجد نفسه وأوقف نفسه صدا عن سبيل الله شاء أم أبا شاء أم أبا سيرى نفسه قد صد عن سبيل الله لأن إقاف أهل العلم إقاف الشريعة إقاف أهل العلم إقاف الشريعة وكما قلت إن أراد الله جل فعلها فلله طرق قد رسمها فمن كان صادقا في إرادته لله جل فعلها سيظهر حين يسلق الطريق الصحيح وحين يتعرج على جنبات الطريق فأعلم أنه في الضيعة وأعلم أن الله أراد استدراجه وأعلم أنه صاحب هوى والله سيكشف هواه أمام من حتى يعني أراد أن يصده عن سبيل الله سيكشف الله الهوى الذي هو فيه ما فيه المنافق دائما يؤتى بنقيدي قصده المنافق يؤتى بنقيدي قصده لأن الصادق الذي يريد الله فإن الله ينادي عليه أنت تريدني هذا طريق فسر فيه لماذا تتعرج لما ما أردت ولذلك قال يا داود إن ناجعناك خريفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال وما أرسلنا قبلك إلى رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن, إن كنتم لا تعلموا, إن كنتم لا تعلموا. هل, هل للآية مفهوم هل للآية مفهوم صال واضح لكم هل للآية مفهوم وقد يستنبط من الآية فائدة عظيمة وصولية نعم جهاد قال نعم للآية مفهوم يعني معنى ذلك أن, إن كنتم تعلمون فلا تسألوا هذا هو معنى المفهوم سعيد أيضا قال نعم طيب فسروا لي طيب الله أكبر سعد أتى أنا أقول لكم الآية لها مفهوم وليست لها مفهوم الآية لها مفهوم وليست لها مفهوم لا مفهوم بمنظور ما قال ما قلتم جميعا وما قاله سعد وأجل لنا ذلك لا الذي له علم لا يسأل لا يقلد ولا يجوز له أن يقلد بحال من أحوال. لا يسأل ولا يقلد لا يجوز له أن يقلد بحال من أحوال ولا مفهوم أن يسأل العالم العالم ليتسبت أن يسأل العالم العالم ليتثبت معاذة قالت لعائشة رضي الله عنها وأرضها لما قالت لها أحرورية أنت قالت لا قالت جهلة تتعلم أو عالمة تتثبت يعني انا أحد أثنين جهلة تتعلم أو عالمة تتثبت وهذا ليس, له وهذا ليس سؤالا إلا مذاكرة يكون على طريق المذاكرة وإلا فالمشتهد المشتهد لا يقلد أبدا لا يقلد المشتهد مجتهدا الفوائد المستمبطة اثبات الايه السمع والعلم لله جل في علاه كل الكفر مله واحده كل الكفر مله واحده ياتوارثون الكفر والرد والجحود السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره في الرجال خاصة النبوة في الرجال خاصة وجوب الرجوع الى اهل الالم وجوب الرجوع الى اهل الالم وهذه بقية لفضل, لفضل اهل الالم او فيها السلام تفضلوا انتقالي الفوائد خمسة مش الفوائد الفوائد دوترية لك موفق ما احسن الله عليك احسن الله لك لكن لا غيابه بعد اليوم اذا سمحتم انا اقول بالنسبه لقول الشافعيه بجواز السفر بل الحج للمراه بلا محرم للحج حج فرضه حديث ان رسول الله تؤمن بالله واليوم الاخر مسيله يوم ما هو توجيههم لهذا الحديث وانه قد جاء الحديث الاخر يستثنى من عموم هذا الحديث استثنى من عموم هذا الحديث اما قول من لا تحج امراه الا مع ذي محرم حديث ضعيف لا تحج ال امراه الا معدي محرم هذا حديث ضعيف لم يصح واما تاويلهم لقول لا يحل امراه قال عام مخصوص مخصوص بقول المسلم يعني قال لا تمرن ضعينه من حضر موت قال الى ان تطوف بالبيت لا تخشى الا الله والذئب على الغنم فهم قالوا, قالوا هذا خاص في المسألة خاص في المسألة ولقول الله جلد فعلاء ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ضيعت التفسير أمجد ذهبت طيب نأخذ إلى الفقه ما زلنا مع المهذب